الحمد لله رب العالمين أشهد الله لا إله الله وحده لا له وأشهد أن نبيه محمدًا هو رسول وصلنا بحول الله وقوته إلى الحلقة العاشرة مع من استلفينا وقضينا في الدين أعلم في شيء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي طيب الله وتره ورفع درجته في وما زلنا مع الحلقة الثانية من كتاب الحج وقد وصلنا فيها إلى قول شيء. ومحظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الاظفار ولبس المخيط ان كان رجلا وتغطيه راسه ان كان رجلا ومن الطيب رجلا وامراه وكذلك يحرم على المحرم قتل الصيد صيد البر الوحشي المأكول والدلاله عليه والاعانه على قتله قال وأعظم محرومات او اعظم محظورات الجماعة الجماعه لأن تحريمه مغلب مفسد للنسخ موضع لفدية بدنا موجب لفدية بدنا أو بدنة هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى بطيب الغرار عما يجتنبه المحرم إذا هو من أحرم لأحرم لله عز وجل بخد أو عمره محظورات الإحرام يجتنب فيها الحاج والمعتمر بلا خلاف بين هذا عند رحمه الله قال محذورات ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من حلق الشعر لقول الله عز وجل ولا تحليب رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من المرسي من صيام أو صدقة أو نقود ولحديث كعب بن عتره رجع الله تعالى عنه بالصحيح أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقم لتناثر على وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعف بن عجرة يديك هوام رأسك قلت أجد يا رسول الله قال ما كنت أظن أن يتلغبك ما أرى ثم قال له احلق رأسك وانسك بشه أو أفعن ستة تمسكين أو ثم ثلاثة أيام احلق رأسك وانسك بشاه اثبع شاه أو ثم ثلاثة أيام أو, أو أفعن ستة مسكين فهذه قال لها فذية الأذى فذية الأذى تمام؟ فمن تأذل بمحظور من المحظورات تجاوزه وعليه, وعليه الدم تجاوزه. وعليه الدم ولا اسم عليه ومن وقع في المحذور بلا تأذل فعليه الدم وعليه الإسم فعليه الدم وعليه, الدم وعليه الدم إذا من الذي رفع الأدى رفع الأدى الاثم والمعصيه ولكن ما رفع الدم ما رفع الدم, وما رفع الدم بأول محضور من المحذورات حلق شعر الرأس وهذا مجمع عليه أهل العلم على أن سائر شعر البدن مما يتنظف ويضطيه في إزالته حكمه, حكمه حكم إزالة شعر الراس فمن أخذ من شاربه به أو من لحيته أو أخذ من إبطه أو من شعر انفه أو من حاجبه أو من أشفاله أو من شعر عانته وجب عليه ما وجب عليه في إزالة شعر تمام. وحلق الراس ليس شرطا المقصود ازاله الشعر باي صوره كان في قول عامه الفقهاء في قول عامة الفقهاء الا من خالف كمتجمده الظاهرية في المساله فقالوا ان ازال الشعر جميعه بغير الحلق فلا حد إنما المعني بالمنع الحلق فقط وهذا يعني دمود على الظاهر غير ممدوح فيهم رحمهم الله عز وجل فاول محظور ها يعني حلق شعر الراس ويدخل في معناه ازالته بكل كل ويكون في معناه إزالة الشعر من جميع البدن ولو من نهية أو شال أو إبط أو عانة أو نهيس إلا أنه قد اتفقوا على أنه في إزالة شعر جميع الرأسي الفدية وهي ها الشاه أو النسك النسك الشاه أو ثلاثة أيام أو يعني أفعان في المساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكاعدة ونهجرة ولكن اختلفوا فيما دون ذلك يعني من نزع شعرات أو نحو هذا الأمر هل يستكثر ويتوب أو فيه يعني طعام عادل المساكين أو نعم نعم يذلك هذا فيه بحث لا يليق بمفتصرين الذي نحن مصدرين الشاهد أنه يمتنع من ذلك كله وتفاصيل الأحكام في هذه الأشياء الدقيقة يعني تفون مقدره بقدمه قال وتقليم الاظفار وتقليم الأبطار محظور شرعي في الإقرام بعمرة الأحكي باجماع العلماء سواء كانت أبطار يدنيا أو القدمين فمن قلمها لمها أو قصها تطيباً وتنصفاً من غير أدرى فقد أثماً وعليه الفدية قد أثماً وعليه الفدية أيضاً وأما من تضرر بها كمن كسره أُصْفُرُه تمام أو أُصْفُرُه تمام أو يعني تعرض للتصادم أو كان يسقط فيؤلمه لأنه قد يتشابك في السياق أو نعمان الأشياء يعني انكسر بعضه فلا بس يزيله ولا عرج عليه في مثل هذا ولكن أيضاً عليه ألفين أيضاً ولبس المخيط وقد ذكرنا أن المعنية بالمخيط هو المفصل على قدر العضو المفصل على قدر العضو قبل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد سئل ما يشرب ما يلبس المحرج ما يلبس المحرج قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراميلات ولا وعددا صلى الله عليه وسلم ولا الخف الخفاف إلا ألا يجدن عليه فيقطع رفيفين أسفل من الكعبك ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس الخوف زين ولا يمس قيبا ولا يلبس ثوب مسه ورصن ولا تعفران. آه؟ وبيان الله عز وجل يعني بقية المجرد. فإن نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبسه بس. لأن ما يلبسه هو يلبس ما شاء. تمام؟ أما المنوع فضيء وهذا. من تيسير رب العالمين سبحانه وتعالى في احكام هذه الشريعه الطيبه المباركه ان الحرام محدود معدود والاصل في الاعياد البحث الحرام ان كثر محدود معدود اما الحلال فلا فلا يعد ولا يحصى ان تعود نعمه الله لا تحصوها ها هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه كل ما في الارض هل تحصي ما في الارض كثره لا تحصي ما في الارض كثره فالحرام ان كثر محدود معدود اما الحلال فلا حد لذلك الصحابه لما ما يلبس المحرمين ما هي الملابس قال يحل كل شيء يسالوني عن ملابس هذا توكيل هذه السؤال بطريقه الاجابه المعدله قال لا يلبس الثيابلات القمص ولا البرانس ولا السراويلات ها ولا الخفاف الخف ده ايه الخف معروف تمام ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيننا فالعلماء استنبطوا من هذه الأشياء الاربعه الخف البرانس الثراويل القمص وهذه هذه الاشياء العامه ولا يغط ولا العمامه البرنوس معروف كل سبنا راسه منهم كل سبنا راسه منه اللي احنا نمون عليه ضمت او الزعبد اللي بتلبس على المتفصل يعني راسه منه وهذا يسمى البرنوس كمان اما القلنس معروفة اللي هي الطقيه كمان قلنسوا والعمامه معروفة التي تعثر بها الرجل على راسه كمان اسراويلات معروفة طويلة إن كانت او قصيرة سراويلات طويلة الى يعني انصاب الساقينها ما دونها بالخليط والقصير منها الذي نسميه بالشرك هذه الكلمه النبي ليست عاريه إنما يسمى في العربية الفصحى بالتبان التبان الذي يسمى الشرط السراولات القصيرة جدا فلا يلبس أي شيء من هدواله حتى الفاملة الداخلية التي يلبسه تحت ثيابين شعار كان أو جثارا لا يلبس شيئا من ذلك طالما كان مخيطا مفصلا على خضرهم مخيطا مفصلا على خضرهم أما إن كان مخيطا وغير مفصلا يعني, يعني يصل ثوبة لثوبة أنسا قطع الرداء منهم فخاطه البعضين مع بعض هل هذا سوء المخيط المنع عنه لا ليس هل. اطلع قميصه المخصص على صدره ارتذر به او ترتدي ترتدي جعله لذات فلا حرمه بذلك اذا المخيط المخصص محيط محيطا بصدره إذا كان رجل هذا محظور للرجال فقط اما المراه فتحرم بثيابها اما المراه فتحرم في ثيابها بل كانت زرقاء صفراء يعني من قطعه واحده من قطع متعدده هذا يعني في تكون الشرع بان يكون سابغا ساترا جميع بدني بما فيه الوجه والكفين على راجه وان لا يكون شبيها بهيه بشره وان يكون مبخرا ولا معطرا وان لا يشبه الثياب الرجال ولا شيء زيف الفخاخ ها يكون في في نفسه من شروط الحج ان يكون سيتوان للسيت لا يكون شيئا في نفسه وكل هذه الشروط مجمع عليه الا شرط الوجه والكفين وجب ستر فيهما وهما الاظهر ذريلا قال إن كان رجلاً وتفتيت رأسه كان رجلاً استفدوه من طور النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يلبس البراء فيه البرانس ولا العمائم البرانس عرفناها والعمائم عرفناها أي منك حتى يلبس الكتاب كسكته هذا ممنوع تمام لا أن يحمدا شيئاً على رأسه ويضع كتاباً على رأسه ينتكي به الشمس هذا لا يضر ويضع يضعه ينتكي بها الشمس هذا لا يضر ويحمل حقيبته على رأسه الشمسية كل هذا لا يضر هذا ليس من يجوز الرأس هذا ليس من من بوس الله أسواح يُعين إنسان فيُعينه بي بي على حاجاته مثلاً على أبتاعته فيقول أحملها عنك في على رأسه وراء الشفاء من مكان إذا مكان هذا لا يدوكم إن شاء الله يأخذ تحت الشجرة تحت سقف السيارة تحت سقف البيت داخل الخيمة كل هذا لا يدوه خلافاً للشيعة للشيعة يعني تشتدون في هذه المسألة فيخلعون أسفف البساطة يخلعون الأسفف بلا أسفرون في خيمة أبداً يعني يبدون في الشمس وإن كان هذا مستحق. هذا مساعدت أنهم يغالون فيه لقول وثمان وقد رأى رجل قد تسكر بستارة فقال أضحي لمن أحرمت له أضحي يضخل ربنا في نبانة الاستقطاش أضحي لمن أحرمت الله هذا جاهز أو مباح أو مستحب في أقصى أما يكون ركنانا أو شرطا أو محظورا من محظورات إحرام فهذا من مغاداة الرافضة أبو وثاء عليه الدعائن الظاهي المتسابع قال وتغطية رأسين إن كان رجلان ويجتنب من الطيب رجل كان أمرها رجل كان أو مرأة. لكن لا باس أن يمس طيب قبل الاحرام هو الآن في مهن اهل بلده او في الميقات تمام واغتسل وتطيب ووضع العطور والروائح عطور غاليه تبقى مدة طويله لا باس بذلك يتطيب ثم بعد ذلك يلبس ملابس الاحرام ولا يضره استمرار الطيب من الحل إلى ما بعد الاحرام لكن لا يبتدي الطيب بعد الاحرام لا يبتدئ الطيب بعد الإحرام لقول عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرام طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه يعني هو كان تطير اشد يعدل صلى الله عليه وسلم وقال بعض الصحابه لقد رايت وفي سطيه في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محلق فسالنا بعد ما احرق كان قد اطيب كميه كبيره في شعره الشريف صلى الله عليه وسلم حتى ان الطيب لمعان حتى ان الطيب لمعان يصب الصحابه فاني لا ارى اني انظر إلى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أمر النبي إلى الرجل الذي جاءه وقد لبس جبه وقال يا رسول الله اني قد احرمت بالعمرة وها أنا ذا فماذا أفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبه انزع عنك الجبه واغسل عنك أثر الخلوق واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صنيعا في حجتك في حقيقه المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تهاوى عن نفس المخيط الجبه اشبه بالقميص الذي ينزع عنك الجبه تمام وهل يشطبها ياخذ منها لان بعض الناس يغالي في مثل هذا يقول لا يخرجها من على راسه لانه لو طلعها من قبل الرأس يغطي راسه وهذا محظور من محظورات فما الحل؟ قال ان ان انتهى فانسر اما ان يشقها وان الله لهيفسر ان الله لا يهكل فسد تمام وخرج الامر الى إله إلى الى عطى ابن أجر راح وقال له إني قد نبست جبتاً قميصا قبيصاً أفأشقه قال إنت الله أجبك الفساد انزعه عنك انزعه إن الله لديك الفساد تمام؟ فالشاهد أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبه لأنها من اتيام البخيط المحطورة في الإقرام وأن ينسل أثر الخلوط لا لكونه طيباً ولكن لكونه تشوه بجساد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل نهى أن يتزعفر الرجل والخلوق والزعفران طيب من طيب النساء له لون أشباحي ما نقول له إيه مسحقي الملونة والمكياجات ها النساء للتنوع البشر فهذا يترك أثر من صفرة أو حمرة في وجه الرجل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أن يبقي أثر الطيب الحرام لكونه طيبا حراما في الهند والإحرام نهى أي تزاعف الرجل تفسل عنك أثر الخلوق ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنوب والكافر والمتضمخ بالخلوق والم ضمخت ثمانى محرور شرعية الحنّى والحرام هذا محرور ش محرور شرعية الحنّى والأحرام تمام وإلا فتواجه استدامة الطيب هي قول جمهور أهل العلم خلافا لمن مانعه ويحرم على المرأة والرجل ابتلاء الطيب ابتلاء الطيب وقصد شم الطيب قصد شم الطيب ها والاستطاع به بعد إحرام تمام ولذلك وأنت تشتري مثلا لو ترى إنك تشتري في أثناء إحرام تعاكم تفتح زبالة تبتد شمع قصدا هذا ليه. أما عند ختة محل العطار والروائح الطائلة ذي إلى, إلى أنف لا بأس بذلك وإن شمل الزهور وراء يحيين وبعض ذي الخبر رواية الطيبة والفوائد إذا خذها الطيبة لا يظهر ذلك يعني مثلاً ماتك ثمرة تفاح يشمها خاصة أو ماتك ثمرة مثلاً أي ثمرة من الثمار لا رائحة طيبة أو معناع مثلا لا رائحة نفاذة جديدة طيبة مصطبة أو الريحان أو الورد هذا كله لا يظهر، إنما المقصود الطيب الذي هو الطيب أما الثمار وراء يحيين والزهور فلا يظهر ذلك حال. اذخر قال وكذلك يحرم على المحرم رجلا كان أمراء. قد صيد البر الوحشي انقول قد صيد البر اما صيد البحر فقد قال الله عز وجل لو اطعمهم متاعا لكم وليس سياره وحرم عليكم صيد البر ما دون الفر وهذا اللي يحرم على الايه على المحرم ان يصيد صيد البر ولو كان غير الحرب يا لو فرضنا الانسان إن هذا بالحج واحرم من بيته في مصر ثم ركب السفينة مثلا في خليج السويس أو في البحر الاحمر ومشى بالطريق هل هو يصطاد ها في في هذه الأماكن البرية مثلاً منطقة السويس البرية أو منطقة السيناء أو منطقة فيها بعض الحيوانات البرية هل هو يصطادها طيب أو ينزل مثلا في الأراضي المجازية مثلاً في غير الحرم ويصطاد من البرية لا نما يصطاد من, من البحر لا سيد يصطاد من البحر لهذا وقיאاً وأثناء إحرامه قبل الإحرام فيه ها هذا لا يضره إن شاء الله أما صيد الحيوان البري ولو لم يكن في الحرم بعد الحرام لا يجوز وصيد حيوان الحرم ولو انت محرم لا يجوز تمام تفهمون التفكير تفهم؟ يعني انت انسانك الان في شر مثلا رجل لا لا علاقه لنا بالمناسبه الان رجل موجود في ارض الحرم هل يجوز ان يصد من ارض الحرم لا يجوز وان لم يكن محرقا تمام طيب رجل محرم هو في جنوب افريقيا او في شمال اوروبا او في شرق اخرى شرق اسيا او في غرب امريكا ها وعنده او عمات يصدد للحيوانات البريه او محرم لا يجوز تمام لا يجوز له أن يحرم حال إحرامه ولا في أرض الحرم حتى يتحلل من إحرامه فصيد من غير الحرم فصيد الحيوان البري من غلب الحرم يقول الصيد الحيوان البري المتوحش شو تواكش اللي بيقول الناس يعني نادي لا يستأنس يعني نادي لا يستأنس تمام يعني الحمر الوحشية والضباء الوحشية التي لا يستأنس لأن بعض الناس أرى حديثا مصحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وحش آه كان له وحش في بيته صلى الله عليه وسلم. طمع. يخرج ويدخل. فإلى رأى رسول الله استماع. يعني ابن عبد رضي وحش من بي. يعني شو أحشى ورجلنا رسول؟ لا وحش إن حيوان يعني كضبّي مثلا أو أرنب جبلي. كمان هذا يسمى بالوحش. على عكس ما يخبرونه في الحكايات والأساطير إن الوحش لا يلبس الناس وينتالذات في جميعها. وحش غير المستأنس كمان كحمار الوحش. يعني حمار الوحش يأكل النباتات. كمان وبغري الوحش وغاموس الوحش والأرانب الوحشية والكلاب الوحشية إلى تمام؟ كنا بيقول قد خلد المدّ الوحشي المأكول فغير المأكول وإن كان دنيا وحشياً، هذا ليس إيه؟ ليس في الحرام. قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خمس فواصف يخكلن في الحل والحرام. وعد منها العقرب والهدى والوراء والفاره والكلب العقول في دواية الحلي. الحي هذه تقتل في الحي والحرب العلماء كل مفترس بنابه يعقر به كل مفترس بنابه يعقر بالسعال تقتل تمام وليس صيدا وأيضا الذئاب تقتل وليس صيدا الفهود والنمور تقتل وليس صيدا وكل حيوان مفترس بطبعه إلا الضبع إلا الضبع فمن كان سبعا وان كان من دواة الأنواع إلا أنه مستثنى لحديث عبادة الصامت أنه سوءة الضبع أصيدنه يعني في الإحرام قال أجى. قال وتوكل قال أجى. قال سمعتهم رسول الله قال أجى. قال وتيح في قال أجى. طبع حيوان مفترس لكنه أو حيوان من ذوات الأنياب لكنه غير مفترس. تمام؟ ولو كان يعني هو ليس عادياً مطاعم. هو يأكل هي يعني هو يأكل هي فرجة تانية. يعني لما تفترس وتقتله يأكل بعدها. يأكل بعدها طبعاً هو لا يأكله. طبعاً يأكله. لذلك رحص النبي في أهل. طيب شكل واحد شكل الحيء وهذا لا في الصنع ولكننا نتكلف عن كامل الحلال والحرام ولله فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست أحذمه لست ولكنه ليس أحذمه وتقدر منه صلى الله عليه وسلم وأنف النفسه وتأكله صلى الله هنا بيقول قد بصيد البذل الوحشي المأكول والدلالة عليه يعني لا تصيد ولا تدل على أن تأكله في الخلف هذه المكان فالفعل الجبس هناك ضباه هناك زهر وعشية حيوانات لا يطير، تمام؟ طبعاً يدخل في قتل الطير، الطير البارد طير أيضاً، طيور من, من... من حيوانات البر، تمام؟ طيور من حيوانات البر، هل قلت أنها تنزل على الأرض؟ لا تطير في السماء طول عمرها، آه، وتعيش وتنام وتكون في السماء؟ لا، هي تتحرك في الفضاء، ولكنها تمشي على الأرض وتبيض على الأرض وتزرخ على الأرض،, الأرض. فهذه من حيوانات البر، فلا صيد الطير أيضاً، فلا صيد الطير. ايضا تمام يبقى صيدلفت الوحشي المقبول فغير المقبول يقول قتله ولا حظه يقول قتله ولا حظه ويسن قتل كل مؤذي كالبرديس والقرض والحشرات المؤذيه تمام هتسلى دغته نملة يطولها هتسلى اقضوا برغوث مثلا لدغ اوياء او حشرات البق او حشرات الحيوانات التي تسمى بالهمنات أو او الذي يعني يصيب الابل الحيوانات كده اشبه ما تكون بالبق يعني تمسك في جلد الحيوانات وتمتص في ماء أفتة في وسط الإيه الوامر تكون كحبة الفول لو رأيتها في بعض الهبل تكون كحبة الفول أو أكبر تسمى الإيه القرادة والمبداد أو الحنان يعني من دقيقة ما خرجه ابن محاسم رحمه الله تعالى في كتابه المحدث في هذا الباب أن ابن حزم ابن عباس أمر بعض أصحابه أن ينحر له إيه بلاد أو أن يقرد إيه قال قرد إيه فكان محرمي فقال اذهب فقرد إيه فقرد إيه بإيه هينشطوا المش تخص اللي لف بيطلع عليه شرط أشبه بالقم الكبير ها ويفتله تبي تعود من جرة لا لا تغزله على علاجه من فقال أنا واحد ها فسكت عباس منها فقال كم فحاولنا حتى المهم فذهبوا كم كم قتلتم قرارات من هم أنا وانت لم تفتحوا خلاص مش حي ما دم تاني بقى الصف الدم والسلخ الجلد وكذا كذا فرد هات متعالوا إن أنت خليل فقري ها وضع الأم أن أنت فأحيانًا مأسي وقد ترى يعني في غير الموضوع الضرب. فنقول قتل الصيد البرن الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على صديق يعني حتى تقول هل لا انسك حوش، انسك كذا، هاوش عليها أو تنفره، تمام، فيصيده إنسانا يعني لو أنك نفرت حمامة مثلا في الحمام الحارة فقال فخبضت في شجرة سقطت تضمنها، تمام؟ أنا نفرتها فقرأها لقول فقتلها تكون مؤثيماً في هذه الإعانة وهذا التنفيذ لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها وأعظم محظورات الإحرام، قال الجماع، الجماع على أي صورة كان حالنا في جن أو حرام، طبعا هو إن كان حراما لأن تحريمه مغلظ، مفسد للنسوي، مفسد للنسوي، موجب للفدية، والإحرام لا يبطل إلا بالردّة ولا يسد إلى المباح، الإحرام عند جميع العلماء خاصة الحنابلة لا يسد إلا بالجماع ولا يبطل إلا بالردّة عادة. تمام. ايه الفرق بين البطلان والفساد الفساد؟ نقول البطلان لا يترتب عليه أي شيء من أثالي جأنه لم يكن اما أما الفساد يترتب عليه بعض أثالي يترتب عليه بعض أثالي تمام العلماء يقول له لا يبطلوا إلا بالدد يعني نقول له إذا ابتد الإنسان على الإسلام نعود في إلا حاله حالة الإحرام وإداء المناسك نقول له خلاص يعني انت أطرق المناسك وأن لا يجوز لك أن تستمر، ولا تفن بالبيت البيت لا يفصلنا بعد العام مشي، ولا ولا أيه يفصلنا بيته. أنت لا تؤدي مناسك وأنت على كفية حتى تسلم من عندك. فإن بقى على كفره لا يمنع يمنع من أداء المناسك وغطاء من الأرض الحرام طيب ان إنجابه أبنته فتتحت ولم يبطل ما هو الذي يترتب؟ يمضي في فسده يستمر في مناسك الحد تمام؟ وعليه هودنة قصر أو إيه أو قبل جمع يعني وعليه حد عليه من قبل هذا فضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد عنه في يعني فالجماع مفسد لنطقه مو مدب لتفيد ياتي بودة تفيدة تمام؟ وأما عقد النكاح فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح عفوا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطو لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب تمام ونحون إنكح هنا اللي هو العقد بقول جمهور أهل العلم خلافنا المقصود بالإنكح هنا اللي هو العقد او العقد النفسي أو غيره تمام بدلاله قوته ولا يخاف من تكون لذين العقد وليس لذين الرضي فنقول رجالك ابنتك عشان تجمعها ولا مطلوب عشان تجوزها عقد عليك تمام يقول اما في ديات الآباء إذا غطى رأسه أو لبس مخيطا أو غطت المرأة وجهها أو لبست الكفة زين أو استعمال ها، فيخيله بين صيام ثلاثة أيام أو أطعام ستة مساكين أو جميع شيء هذا من ذهب أحمد ومن وثقه رحمه الله تعالى واختره الشيء طيب الله سرع أن فدية في الأذى يلحق بها سائر المحذورات يلحق بها سائر المحذورات فدية في الأذى جاء النص في, في حال فالرأس حدس كعب بن عجرة من القرآنية ولا تحديثه سيكون حتى يدغى الهديو محله فمن كان منكم مريضا أو به آدم من رأسه ففديا. فمن كان منكم مريضا أو به آدم من فحلق ففدية ولا ففدية هو مريض من ذلك الحق لا، لابد من تقدير الحق هنا بالإجماع وهذا مما يرد بها على حد في تقدير فمن كان منكم مريضا أو على سبل فأفطر فلي... فإيه فعيدة فأفطر فعيدة من أيها من أخر أما هو أن يصوم سواء يقضي سواء إنصاما أو أكتر هذا خطأ. لذلك كنا نقول لابد بد من التقدير في حاله. في فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه فحال خراسله فعليه الفدية المخليط من صيام أخر الأيام وقد قيده النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب تقييد أي سنة لمطبق القرآن أو صدقة تمام وهذا من باب تقييد السنة المطبقة في القرآن الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان أقطع سيد المساجين. قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالعام ستة مساكين اه صاع يعني صاع من صاع ومن صاع... ثلاثة أقرب بين اثنين يعني كل أقرب بينه كل صاع بين اثنين يعني ثلاثة قاصع يقسمها مسجد كل كل مسجِم ودين طبعاً، وهذه أنك تكون من نوادر الأن من نوادر الفليات أو الإطعنت أو تفرض المقدَّر نصاً بكلام رسول الله صلى الله فيما استحقه كل كل مسجِد. هنا كل فيخير في كل ما ذكر. في الآية زعم الله عون عنك. في الآية تغطية الرأس من الرجل أو لبس النخيل من الرجل أو تغطية المرأة وجهها ولكن بالنقاء المفصل على قدر العود. النقاء المفصل على قدر العود خدمة خضرة أو منديل أو غيره. من نودي الناس تفهم تبين صوتي. دي وراء الطبع المضني ما ينشت ماشطع مشطرة. يعني نقاب المراه كانت تشده بهذه الصوره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشد نقابها بهذه الطريقه يكون على قدر وجهها تمام هكذا كانت تفعل النزاء. كان متعصب تماماً هكذا تكون مفصل على قدر العمر او تفعله هكذا يكون على قدر وجهه وتنقب في نقبين ها هنا وتسمي نقابا هذا هو النقاب الممنوع عن طاقه الايه في اما لو جاءت بطرف منه في أبيها كان على رأسها فوضعته على وجهها هكذا من فور هم البصر أعلى ويكون هكذا غير المفصل أخض العضو وهذا نسمي النساء عندنا بالبيشة مثلا فهذا لا يمنعها ولا يكون دخلا في المحضورة كفاً؟ فهنا يقول أوقت المرأة وجهها بمفصل على قدر وجهك كالنطار أما إن أسدلت من رأسها على وجهها فلا يطلقها لك تمام؟ يقول أو لبست الكفزين سواء كان مفصل بالأصابع أو كان لمجموع أصابع والإصبع واحد في خفّزين على الأربعة، صابع كلها مجموعة الأربعة واحد مفردي. صورة كفاس هذا من نوع، صورة ثانية لكل إصبع له كفاس، آه، مفردي هذا ممنوع نوع أيضاً. أما إن صورة الإمام أحمد كيف تفعل؟ أو الإمام قال تزيل قومها وترزق على كفه عشان تصل كفها. كيف تفعل؟ خد تفعل كذا، تمام؟ تزيل قومها، آه. تداري أو تدخل يداه تحت خمارها، تمام؟ كل هذا من باب حكم الشرط لأن العروت لها حكم في الإسلام، العروت لها حكم في الإسلام وهذا ليس من العبث أو ليس من من التشدّل أو التنطعنة، هو أي رأي يعني بدل ما أقول يعني تكلفي شيء آخر، هذا سهل مثلاً كل ما لسكم تزلكم ما هي الأسفل من كان يدخل أو تدخل يداه تحت خمار فلا توديها يعني حتى تفهم. حتى إن الإمام أحمد أصل في بعض دراسته كره وفرج النطق النفع لأنه يقال فصل حد ما قصابه، وإلا تجو قال تطيلكم كمها؟ طويل استعمال طويلة خالص. بحيث أنا لما الناس إذا نحتي بكم متجاوز الأصابع فلا يظهر أصابع. وهذا من في الإمام رحمه الله تعالى ونظر في أيام الشعر لأن المرأة أصابعها طويلة، أصابعها قصيرة، أصابعها سمينة، دينية، نحيفة. هذا قد يثير بعض الوجوه في غيابنا. قد يثير بعض. فأي يعني أو يعني ينظر في جرد أهل العلم ونظر في غيره، الإسلام على أوامره المسلمين يرى أن الأمر يستدريهم. يقول أو تلب أو لبيسة القفازين زينا أو استعمال تيب استعمال رجل أو ها؟ ماذا يفعل؟ يخير ثلاثة أشياء سيام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو طبعا أي صارها تقريبا إيه؟ ستة مساكين سهل جدا يعني شيء ليس من فلت. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استفاق هذا من قول الله عز جل من صيام أو صدقه أو نظر وأو هنا للتأخير في ذلك والقول النبي صلى الله عليه وسلم ينسي بشاء أو يدبع. عفو عن سبشه أو أقطع ستة مساجين، ها؟ مدين مدين أو ثم ثم ثلاثة. يقول وإذا قتل الصيد إذا قتل الصيد بقى مشروطه المفقود، ها؟ بردي متواحش مقبول، ها؟ وإذا قتل الصيد البردي المتوحش المقبول خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعمة إن كان له مثل من النعمة والمصريات هنا في أكثر له أو في غالب المواصفات مش يقول لها رضى. الشيء اللي هو مثل هذا بالضبط من كل جهه هو. هذا الشيء. تمام؟ عندما الشيء اللي هو مثله من بعض الجهة دون بعض وهو نضيره اللي هو نظيره في موضع الايه المقابل تمام؟ يعني نقول هذا مثل هذا في الكون هذا يسمى هذه بالذوال وهذا يسمى هذه بالذوال ولكن الدنيا اختلف مثلا لا يضر مثلاً مثلا الوحدات تختلف لاظهر الوزن او الحجم او ذا نفس الكفاءات اللي بتستخدم فيها هذا هذا ففي مثليه عامه جهة. تمام؟ فالشرع لما يهم مثلا بايه فجزاء مثل ما قتل من النعم فلنظرنا كون إذا لا خطروا السادة وانتم حضروا ومن قتلوا منكم متعمدا فتزاؤم مثل ما قتل من النعم كيف نعرف هذا المذرية؟ قال يحكم به دواعات له منه هاد يفارغ الكعب أو كفارة طعام مسكي أو هاد يذوق وبدأ به تمام؟ أهل يذوق وبدأ به فهنا الأول هيبقى الأصل عنده أن هو إن استطاعه ذبح مثله إن كان له مثل من النعم أو يطور المثل بمهيد الإثار أو يقوم المثله في محله يعني لو صادح إمر رعشيا، آه، يكون مثله عندنا إيه؟ في في في, في, في غير الوحشي؟ ولا إمر أهلي ولا إمر كاويس هالإمر الإمر ما غلا ذبح إمر رعشيا ومأكول مأكول فاا فاا فاا إيه في عندنا الضفرة طبعاً فرق كبير جداً بين الحمار وبين الضفرة ولكن هذا أشبه أقرب ما يكون من إيه من الأشياء التي أحلها الله عز وجل طيب ذبح استضعناه الليه مش بين الاشياء قصه تمام نعم جمل جمل نعم وفي كبش عفوا في طبعي كبش وفي حمام الحضن شحشاه حمام الواحد تمام فأنا كل هذه احاديث الصحابه واقوال النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قتل الصيد خير بين ذهب مثله كان او مثل من النعم وبين تقويم مثل من هذه الاثف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مده بره مش مدبر مده بره مده لوحدها وبره وحدها يعني مدة يقدر من الكفين او نصف من غيره سواء كان رزا هو يعني شعيرا او غيره طبعا خفيف او يصوم عن طعام كل مسكين يومه أن يصوم عن تطعام كل مسكين يومها، تمام؟ يعني احنا نقول دلوقتي هو دبحة ايه؟ او صاد ايه؟ صاد حمارة رحشية فالمطلوب أن نكون المث بقرة نشوف البقرة ها؟ سطع كم مسكين او ما قيمتها ها او فإذا ما نحك تلك نفسها كم دوشكب؟ كم واحد ينكون لنا البقرة؟ مئة واحد مثلا خلاص؟ يبقى هو عليه اطعام مئة مسكين كل مسكين مدة بر او نصف صاع من غير تمام؟ أو يقال. إن دي بثمنها أموالهم بكام بسبب 7000 جنيه يشتري 7000 بنيه, بنيه طعام يعني قمح رز وشكاة نعم على الفقراء أو عدل ذلك صياما هل عدل في الأمنات؟ أم عدل من فيهم الصيد ذبيحة الحلال مما يوازي الصيد برضو نزع واحد اشبر حاجة ليه ايه يعني صفر كتب صور جنب الماشيه دي وكانت قديمه جدا في المساء قال وما وان مثل الفيل لما سألوه سالوه استصاد الرجل في قال وما مثل الفيل يقول مثل ان ما عندناش حاجه قد كده فقال يعني يعذب إلى الطعام على طول طب كيف نقدر الفيل بالطعام فتعجبا من الماشيه وقال يوضع الفيل في مركه ها سفينه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 فيخير بين ذبح المثل من الحيوانات الحلال أو المثي وبين تقويم مثل بمحل الإتلاف في المكان اللي هو فيه مش البلد مثلاً أحدش لين يراعي فرق التكوين به في الطعيم مسكين متبرغل نصف صاع أو يصوم عن تفاعل كل مسكين يوما فلو كان يأكل عشر مسكين يأكل عشر طعيم يأكل مسكين, يبقى عشر مسكين يبقى يقول وأما دم المتعة فيتم فيه ما يجوز وغيره، موحد في <تصفيق> إشكال. إذا خذ الجزاء الجزاء الصيد، بحسب في المصيد، ووفية الآلة مخيم فيها، ودم المتع والقران، يعني هذا معين، لا بد من ذبح. فإن لم يجد هذا النتسي وليس التكيد، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، ويجب أن يصوم أيام التشريف منها، وسبعة إذا رتع إلى أهله، إلى أهليه في بلده. تمام وكذا حكم من ترك واجبا كل من ترك واجبا يعني, يعني يعامل معاملة ايه ها ما يجب عليه في الايه في ذم التمتع او الزراع. يعني هيبقى اللي الفرع على الترتيب مش على التخير شددام الاده تمام كل من ترك واجبا فيعامل معاملة من وجب عليه دم الضرر او دم المتعه فده من اداه فخال دم من ها مردد الاصل كذا لم يجب كذا اذا لم يجب كذا يقول في يجب فيهما في الدم المتعد والقران وترك الواجب يجب فيهما يجزئ في الأضحيان فإن لم يجب صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ويجوز أن يصوم أيام التشريق منه وكذا حكم من ترك وزنه ونحن نقول لدينا مجبات الإحرام هي الإحرام من الميقات عندما تجاوز الميقات وأحرام من بعد الميقات عليه دم إيه؟ تاب إذا داب على تأتيب شاه أو سيام عشرة أيام تمام؟ مش عيب أو بسيام ثلاثة أيام أو قصد فلا لا مش دي تبع والقرار مش دبع دبع ده يقول وكذا حكم من ترك واجبا أو واجبت عليه الفيديو تقوله مباشرة مباشرة شيئا ها مباشره مباشرة مباشرة قبلها وضمها دون الجماع فعليه بكتب بهذه الطريقه تمام قال الله عز وجل فمن تاب عنكم بالعمره الى الحج فبس تي من الهدي يَجِدْ لم يجد أَيَامٍ ثلاثه ايام في الحج وسبعه الى رجعتهم في عشر ذو ذلك لما لم اهل تمام قال وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام الحرم من مقيم كل أو إطعام وجبة تعلق بحرام الصيام أو إحرام هذا ونحوه يرفن هني لست بدي ها من المختفين بهذا مساكين الحرم من فين أصلاً ها أو الآفاقيين اللي مساكين لما نسمع الناس وخرقنا الحرم في سبيل الله مش حابون الأقمار بتون ها بكون من الآفاقيين اللي هم المساكين نعدين محتلين المنطقة هنا يقول ويجزي الصوم بكل مكان حرام غير الحج. دامش متعذب في المكان ومش حتى ما نفع المتعذب يا لا يجيك فاستياء. أشياء قاله فيه فان في البيت والصيام في البيت نحن نصوم في الحرم ونصوم في الحج المسألة فشل مش يقول ودام النسك كالمتع والقران والهج المستحب أن يأكل منه ويهدي وتصوم. زي ما النبي عادل عليه الصلاة والسلام. النبي كان قائم صلى الله عليه وسلم أو متوجهة فماذا فعل؟ زاح وآكل من ذبائه صلى الله عليه وسلم فذم النذك المتعة والكران والهد المستحب مش وانجب المستحب منه أن يأكل ويهدي ويتصدق لأنه ذم شكران كما ذكرنا وذم الواجب لفعل في المحظور نعم أو ترك الواجب يعني شو كانت زي ذم إيه زي ذم الفتي في الأزق أو زي ذم بترك الواجب لا أو ذا لا يأكل منهم لا يأكل منه لأنه إذا دم تجران يجبر به نسكه إنه نسك حصل فيه نطبق كده حصل فيه نفس تمام؟ فلأجل ذلك لا يأكل منه شيئاً بل يتصدق بجميع جمالة لأنه يجري مجرى الكفارات فلما تكفر كفرت منك تقول منها؟ ها لما تكفر كفارات الوقت في نهارة ما تقول أنت منها؟ ها لما تكفر كفارات من تكفر كفارة في الخطأ تقول منها لا تطمئن الناس لأن هذا من باب الكفارات. تمام؟ قالوا شروط الطوافل مطلقاً كانت طوافل قدوم، طوافل نيل ف الوداع، ها؟ البيئة، بقول البيئة نمت عمله بيئة، وأن يبدأ به من الحجر، منفعش يبدأ من كدتانية لأن الشرط شئ حسن، لابد أن يبدأ من أول الحجر الأسود. فإذن تدرك الحرم، الحرم، على الارض معلنة في علامه سوداء شريط طويل في أول من أول النطاق في الأخير، فتدركوا معي ما مكان يعرفوا أنت هنا في بداية الشرط مكتوب لوح كبيرة جدا بداية الطوارئ خط جديد بلغات العالم، إنجليزي، عربي، فرنسي، أورداوي، أسباني، كل لغات. تصبتها ان انت هذه البدايه وطاقه تبدا وتاخد الكعبه على شمالك ولا على يمينك تمام ماشي الشمال ولا كده اليمين يمين الشمال تاخد الكعبه على شمالك وطوف وبعدين اسعى كده مع بعض اصحابنا لا سلك طوف يمين ما هو هنا بلف كده وده اسمه إن إنه تمام كل لا كده اسمه في مين طول كده هو مين يعني الكعبه اهي هنا كده وانا هلف كده هوري كده انا لف فين بالظبط قال لي ما هوش انت بتلف كده كنت بتشاور كده في انت شاور ليه ما تشاورش اه يا باشا ححط مع... له طبسه خاصه مشهور في العالم كله عند المسلمين والكفار عقارب الساعه الالي انها تطوف عقارب الساعه الساعه حتى تطوف لسه شمال ولا يمين دي تطوف يمين كل عقارب الساعه تطوف يمين وكل الناس كلهم انها تطوف عكس اتجاه عقارب الساعه وصلت بقى عندي كده كونه كل وشاطه الطرافي قال طبعاً طبعا انها شرط في جميع لبدات وان يبدا بالحلف دي ها ويصن قال أي... يستلمه قبل قبله قبل ان استطاع فاذا لم يستطع عشارة اليه فاذا لم يستطع إليه أو بعصاك اليه كان كانت في يديه عصاك مهجله الذي كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويقول عند ذلك بسم الله والله اكبر أما زيادة هذه فبأس. اللهم إيمانا بك وصدقا بكتابك وفما يعتقلك ذن هذا السنة بالنبي كل هذه يعني التهود مفعوما بفلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن يجعل البيت عنيسلا لي على شر ما ما يستطيع أصلا أن يجعله عن مين يعني لو واخذ لحظة يعني يقطع الأسباب تمام في شلال بشر يبتني لهذه يعني أنت ما تستطيع أصلا أن تدخل فضلا أنتم خاف ما تستطيع أنتم تخالف أنا إذا لكم رسالة واخذ لحظة هو سأصوت من أنتم شلال البشر ده يتحرك به من الزحام خاصه لما كانت قريبه من الايه من بناء الكعبه ما يمكن ان يقف اياس لا يستطيع ابدا ان يقف حتى لو دخل قدميك في الارض سيدفعك الناس دفع شلال ادامي يتحرك باتجاه الايه الاتجاه اما لو كان في البعيد ممكن مثلا يعني لو كان على سطح الحرم مثلا او دول الطرف الثاني أو الرائق هو كذا لو ان يكتب ان يمشي اي ضاجئ هذا سهل الأمر واثق لما هناك بجوار الكعبه صعب تمام قال وأن يجعل البيت يعني سبع ويُمِل أشواط السبع. لو لم يُمِلها سبع لم يعتد به. لو لم يُمِل الأشواط السبع لم يعتد به. كما لابد من إكمالها سبع. وهذا أمر سهل يعني لابد تُفِت ثلاثة أشواط أربعة أشواط طعيب في إسرائيل حتى إذا هم على كبر لا بأس بذلك الأمر سهل. لا يلزم فيها الدين المتابعة بمشقة. المتابعة بمقتضى المؤلاء بما تُطِيق. المؤلاء فيها واتبُن يَصْبُطُ بعُدْرِ كَمَثَارِ وَشِيخِ الإِنسَانِ رَحِمًا. قال وأن يتَطَهَّرَ مِنَ الحَدِثِ وَالْخَبَثِ. وأن يتطهر من الحدث والخبث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيهها الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيهها. طواف على سطح خارج المسجد. لا خارج المسجد. فعلى سطح الناس. المسجد هو ما يزيف خارج المسجد. تذهب إلى ما؟ طيب انت تطوف خارج المسجد. انت لا يقيد سر حتى في سيارة مذهلة وفي سيارة مذهلة. في كذي طبع الخدمين. لا هذا صعب جدا. يقول الطهارة في سائل الأنساب غير الطواف سنة غير واجبة الطهار في سائل سواء في المبيت بمنه المبيت في الزلفاء المغوب عربة الساعي من صخر مرّة في رمي الجمرات في ذناع في الناحي كل هذه المناص لا يشترط فيها الطهار إلا الطّهار تمام والطهارة في سائل غير الطواب باستثناء الطواف سنة غير واجبة وقد ورد في الحديث الطواف في البيت الصلاة إلا إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وإن كانش في سنة مئة يناسة في نزة هذا السلال ولكن ليس هذا المدى قال ويسن له أن يطابع في طواف القدوم والانتباع قد شرحناه وكشف الكتب الأيمن وسات الكتف الأيصر في طرفين الرداء بأن يجعل وسط ردائه تحت عققه الأيمن يجعل وسط رداء تحت عققه الأيمن لو من تأتينا من الدفاع لأن الله <سؤال> أصلا يعني أن يضعه بهذه الطريقة <سؤال> طبعاً لا يضر أن يكونوا ملواناً في الواقع ما أشعره فيه لأنه لو كنت بلا بأس يمكن أن يحضر الدمية لها إن الله يضعه في الحالة الطبيعية أن يضعه هكذا ما لم يكن طائفاً بالبيت في الطواف الأول أما في الطواف الأول وهو داخل في أول ما يأتي بإتباع بها ماذا معني كده، بس لكن هذه قصيراتها بجد الايمن اتفضل ويلا يعني طبق على على الايسر خلاص بقى اللي أشوف ده طبق ويضل ابعادي جدا خالص المساله صعبه حتى ينتهي بس من الطواف الاول ثم بعد ذلك عند الصلاه يسرع اكتفائه ويصلي حركه كده تمام طوى في الخلوم بأيدي على وصف رداءه تحت عقته الأيمن وطرته على عقته الأيسر أو طرفيه على عقته الأيسر وأيرمل في الصلاة في الأشواط الأوائل منهم كما ذكر من قال فقطع حرف الكتف كسرتي أو كهيئة الجالريتي وينشف الظباء وكل طواف سوا هذا لا يسن فيه كراما ولم تمنع يعني في طواف الفطر على طواف الزيارة طواف الركض طواف الضباء طواف الوداع طواف المعتمم تالت في واحد بقى مطابع من طنجه وهو رايح لحد ما يرجع لانه حقيقي تاني هو عارف يقول سيد رباعي ماديا كده وماشي بركه عطلته وسيد رباعي الشعر بتاعك بس هو كوريه طالعه تمام الاول ده طبعا في اي موضه رايح جاي هو عنكي خلاص هو مسمر وغربه دبوس على كده افضل مش عنده صلاح البصر قال والشروط الثاني النيه السبع السبعه الاشواط والابتداء من الصف والمشروع يفسر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله تعالى ودعاءه قبل صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف إنما جعل الطواف ببيتي ورمي والمره ورب الجماعه قامت لي هذا طعنه وعن أبي رياط قال لما فتح الله على رسوله المكث قامت الناس فحمده الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة فيه يعني في زمن إبراهيم وصلى عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبله وإنما حدث لها ساعة منها وإنها لم تحل لأحد بعده فلا ينفر صيدها ولا يختل ينشفها يعني ولا تحل ساقطتها بيد القطة يعني إلا لمنشئ هو ينشدها يعرفها ومن قتل له قتيل فهو بخير مدرين فقال إلا يا رسول الله فإن تتعرف في ظهورنا وبيوتنا الخشيش الطير الرائح يقدمه آدم الحرم في هذه المشاعر الصور والموت فقال نبيه أن يخاف متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم المدينة تحرم ما بين عين إلى ثور المدينة تحرم ما بين عين إلى ثور طبعا جبل عين وجبال ثور في مكة مشيمين فالمعنى معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المساحة المدينة يعني محرومة كما بين هذه الجبال في مكة المساحة هي حرم كما بين يعني هذين جباين في مبكة أقوله مثلا مساحة كذا كيلو متر من هنا إلى هنا يعني بقى نفس المدار هو نفس الطبي فالمدينة حرم ما بين عيد إلى ثور. رواهم كلهم وقال خمس من الدواء بكلهن فاسق يُغْتَذَنَ في والحرم الوراث والخدأة والحدأة والعقرق والخأرة والكلب العقوم التنظر باب الهد والأضاحي والعقيمة قال الشيخ رحمه الله تقدم ما يتم من الهد كان هد أو دم زبران أو دم شكرار مفصل فيه وما سواه سنة وكذلك الأطية والعطيفة، هذا الجمهور، وذمته الجمهور، الفقهاء يعني وأختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب الأطية وحامة ابن طريف حوله يعني وجوب العطيفة وأعزاء لبعض سلف كالحسن والجليل. قال ولا يُزَو في كل هذه الدماء في كل هذه الأشياء المذبوحة كونان لا يُزَو فيها إلا زادع من الضائع. لا يتسيء فيها إلا الجذع من الضخم وما له تم نصف سنة، ستة أشهر من الإبل والبقر والماعز بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا لا الا مسنه لا تتبعوا في المسنة هي بلغة بلغة إنها إذكر منها ونحفل سن عند هذه الكيونات. لا إلا مسنة. عليكم الجذع من جزعة ماهي؟ جزعة لديه ستة أشهر جزعة هي الضائم الليسوف اللي كان اللي لديه ستة أشهر هذا حد أدنى في الدرس يقول وهو ما له نصف سنة جزعة له له نصف سنة والثني من الإبل ما له خمس سنين الثاني المسنة زبر والثني من الإبل ما له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تدود في الضحايا العوراء البين عوارها، والمريض البين مرضها والعرجاء البين قلعها والكبيرة التي لا تنقي او التي لا تلقي الكبيرة التي لا تنقي يعني المعنى منها عجزت جدا وضمرت لكن فيها لحم تمام وهذا صحيح من اوصاف الخمسة قال وينبني يعني في الذبيحه سواء كانت ضحيه او عقيقه او هدي في شكران او جبران يذبي تكون كلمه كامله الاوصاف او الصفات وكلما كانت أكمل فهي أحبه إلى الله تعالى وأعظم, وأعظم أجراً لأجل صاحبها وأعظم لأجل صاحبها. قال جابر حرماً مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فهو مسلم في سبيل يبقى البقرة يوسع عن سبع شيئاً والجمد يوسع عن سبع شيئاً هذا بالنسبة للتباية عمول حتى ولو في الأضحية، تمام؟ تعلم الصدق أن شريشات برصيها أو أو أو كرشة برصيه، يا شريشة طبعاً بيه في, في أضحية، بقى طريقه جاموس مع أهل العلم أو أبن جماعة، تمام؟ وعلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لما نجد من, من يتكلم معهم بنذهب إلى الجزاوة، يقولك أنت سكت في يوم لين في يوم الأول أو الثاني أو الثالث، اهجز لي طبعاً بس الشرط إنه يفتح بعد الصلاة، يقولش يلبخ من يوم الموافقة عرفات مثلاً وهو مبيت في المحل عندك صدق لا. يذهب وليه وليه ما سيصبح يوم العيد يهجز فيه سبع وكل لي هذا ايه تضحيته هذا اجاده الشفعي وحكمه الله تمام كذلك في العقيقة ممكن تشتري سبع عقيقة ولكن يراق دمها في يوم السابع الولد تمام وكل تسن العقيقه في حق الاب عن الغلاف شتان مكافئتان وعن الجارية شتان مكافئتان تجعلك طريقتان متماثلتان قال النبي كل غلام مرتهن بعقيقته قال احمد محمد مرتهن اي محبوس عن الشفاعه في ولديه كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابعه ويحلق راسه ويسمى ويحلق راسه ويسمى تمام وهذا حديث صحيح رقم وصححه رحمه الله فتابت عنه يوم سبعه يوم قصته هي رقم 10 ان قصته 21 وبعد ذلك الى تمام ووعلا لا واجوبا وإنما استحبا إن كان الطفل يتضرر بالحرق فلا بأس بقطع الشعر ولا لون الشعر ويسمى ويمكن يسمى في أول يوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد ولد دليل ليلة ها كلام وإن فسممته على اسم أبي إبراهيم تمام قسم لي ليلة ولا فسمه في ليلته صلى الله عليه وسلم تمام وأما اختيار يوم السابعين فقد ورد فيه حديث حسن الشيء الأبان بطريقه ولكن لا بأس بانتر الخدان حتى وإن أدرك الصبي لحديث عبد الله ابن عباس البخاري وكنت يومئذ يصف حديثاً من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكنت يومئذ غلاما مختونا وكانوا لا يختمون, لا يختمون الغلام لا يقمن الغلام غلام إلا إذا أدرك يعني خلاص قارن التميز أو البلوف يعني عنده عشر أو اثنا عشر سنة كانوا يخليون خدان أو منابض إيه إلى مثله وإن ختناه في أول الأجال لا مولانا بعد سبيل ذلك والأمر موجز في ذلك إلى الطبقاء والختان رتيب على الذكر والانثى واجب على الذكر تمام وهذا مذهب الشافعي واحد رحمه الله تعالى قال وياكل من المذكورات ياكل من الايه الروحيه وياكل من لحم الحقيقه وياكل من لحم ايه الغيب هل ما لم يكن يعني كما المره وياكل من لحم المذكورات ويهدي ويتصدق لكن لا يعطي الجازره من مدرته شيئا لا من أجرته شيئا منها يعني لا يعطيه الكلد ولا الراس ولا اللعن ولا الفخذ ولا الجلد والكل لا سبيل الاجره لا مع سبيل الصدقه يش ياخذ نقدا، ثم يتصدق عليه للرأس بالجلد أما الراس بالركع بالجلد بالكد ولا بسن اما ان تعطيه هذه ايه اربح لك الراس اربح لك الارض فهذا تمام بل يعطيه هديه او صدقه هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى ال